استمع إلى الفقرة وقرأها ثم أجب شفويا عن الأسئلة التالية مرحبا أنا حسن أمس خرجت من البيت في الساعة الثانية عشرة ظهرا وذهبت إلى بيت صديقي يوسف وهو طالب في صفي ذاكرت دروسي ولعبت معه ثم رجعت إلى البيت مساء.